Teg märmas kents muid mulud ja to wyglądausab on li시 arvaa oliko koom Se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 انتم ومن في الارض جميعا فان الله لا غني حميد الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثم Valadine min baadihim لَا yaglamuhum illa Allah Jäätهم rüsuluhum bilbaeinaat Färadu äidihumum fii äfواهim وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ آمِنُوا بِاللَّهِ شَكُ قُنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قالئِد أَننتُم إِلبَ شَْرم مِثلونَ تُريددونَ أَنْ, أن تَصُُدّونَ عََّ كَانَ يَعبدُ أَبَأُونَ فَأتُونَ بِسُ الطانانم مُ